اتوجه الى كل القوى في الساحة لان فضع المصارح العليا للشعبها فوق كل اعتبارات او حسابات صغيرة هنا وصغيرة هناك. اتوجه لكل القوى ان تتوحد انطلاقا من هذا البرنامج الموحد الذي اتفقنا عليه انطلاقا الفلسطينية على الرؤية الموحدة التي اتفقنا عليها لننزع الزرائع ونوحد صفوفنا ونرفع المعاناة عن شعبنا ادعو الجميع الى الارتفاع لمستوى المسؤولية حتى يعزم العالم اجمع اننا على حق واننا نناضلنا وصمودنا هو نضال وصمود عادن ومشروع وتحقق الانتصار الانتصار في ارض الرباط فيا اخوتي يا احبتي ويا احلي مزيدا مزيدا من هذا الصمود من هذا الصمود ودعوكم للوجهة الوطنية للوحدة الوطنية فالوحدة الوطنية الفلسطينية هي شعارنا وهي قوتنا ومعا وسويا وجنبا الى جنب حتى القطر الشريف حتى القطر الشريف